ما مصر المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء الذين يسمونهم في بعض الدول الإسلامية اعتقادا جيدا أنهم يضرون وينفعون وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول يا فلان لك كذا وكذا إذا شفيا يا ابني أو بنتي أو بالله يا فلان مثل هذه الأقوال فما حكم ذلك وما مصر مسلم فيه تسمية هذا الرجل الذي ينظر للقبور والأولياء ويدعوهم تسميته مسلما جهل من المسمي ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم لأنه مشرك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده فهو الذي يكشف الضر فهو الذي يجرب النفع أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء إلهما الله قليلا ما تذكرون فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما لظالمين من الأنصار يا